بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموادة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول وإياكم أن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 فَقَدَ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِذْ قَفُوا كُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءٌ وَيَبْصُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُ بِالْسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَتَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ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 تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلّا قول إبراهيم إلّا قول إبراهيم لأبي أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء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 الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديت منهم مودة والله قدير والله وفور وحيد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 مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهن ما فلا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافير واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقون ذلك حكم الله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 لَا يَبْلُغُنَّ شَيْئًا وَلَا يَسْلُقُونَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَسْفِقُونَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ وَلَا يَأْتُونَ بِالْبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ وَلَا يَأْتُونَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ لا يعصينك في معروف فبايعهم فبايعهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم